إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضمل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 فإن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر من الآيات ما يتعلق بصفة الاستواء لله تبارك وتعالى على الكيفية التي تليق به وهي تلك الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وفيها ذكر استوائه على العرش سبحانه وهي سبع آيات وذكر استواء الرب جل جلاله على العرش في سبع المواضع فعددي ففي سورة الآراث ثم تيونس وثرا بمعطاها فللعد أكد وفي سورة الفرقاني ثمة سجدة كذا في الحديد فهمه فهم مؤيد فذكر تلك الآيات وشرح الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تلك الآيات ودفع الشبهات رحمه الله رب العالمين وشرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الآيات البينات في إثبات علو الله على خلقه وهي ست آيات ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجميات والمعتزلة والأشاعرة والذي في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي العلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل كل ذلك على العلو وهي من صفات ربنا جل وعلا وإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه مع إقرار العقول بذلك وهو أمر فطري فطر الله العباد عليه الاستواء أثبته الكتاب والسنة وليس في العقول ما يخالف ذلك الذي أثبته الكتاب وأثبتته السنة من استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه على الكيفية التي تليق به جل وعلا فالعقل لا يخالف ذلك ولا ينكره وثبت ذلك بالنقل بالكتاب والسنة وحقيقته أي حقيقة الاستواء لغة الارتفاع والعلو وأما عن الكيفية فذلك من مختص الله تعالى بعلمه والفرق بين الاستواء والعلو وهما من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة التي فارقوا بها وباينوا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعر الفرق بين الاستواء والعلو أن العلو من صفات الذات وأما الاستواء فمن صفات الأفعال فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته وأما الاستواء ففعل من أفعاله يفعله سبحانه بمشيئته وقدرته إذا شاء ولذا قال فيه جلت قدرته ثم استوى وأما العلو فصفة صفات ذات ربنا جل وعلا وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا وهي لا تفارق الذات ولا تفارقها الذات والعلوم من الصفات الثابتة بالعقل والنقل وأما الاستواء فثابت بالنقل لا بالعقل والعقل لا يجافيه ولا ينكره ولكن الاستواء لأنه من أفعال الله تبارك وتعالى ثابت بالنقل لا بالعقل وأما العلو فثابت بالعقل والنقل معه وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة متواترة على أن عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وثبت أن ذلك النزول من أشراف الساعة لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذتر الآية الأولى في آيات إثبات علو الله على خلقه وهي قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي والخطاب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله من أم بلا أب ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم يقول ربنا تبارك وتعالى إني متوفيك ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوى في قوله تعالى إني متوفيك القول الأول متوفيك بمعنى قابضك ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه يعني تحصل عليه فليست هي بالوفاء ليس بقبض الوفاء وإنما القبض الذي هو التوفية كتوفية الحقوق توفى حقه يعني قبضه وتحصل عليه إني متوفيت إيقابضك وقد نقل ذلك ابن جرير في التفسير عن جماعة من السلف واختاره ورجحه على ما سواه فهذا هو الراجع عنده وهو قول طائفة من السلف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى متوفيك يعني قابضك إلي من قولك توفى حقه أي قبضه وتحصل عليه وأما القول الثاني في معنى قوله تعالى متوفيك يعني منيمك لأن النوم وفاه كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل فهو الذي يتوفاكم بالليل يعني متوفيك تساوي منيمك وقوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل وأعلم ما جرحتم بالنهار يعني كسبتم بجوارحكم في النهار من الآثان والأوزار فهذا هو القول الثاني في قوله تعالى متوفيك وأما القول الثالث فهو أنه وفات موت فمتوفيك منيتك ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها هذا قول ضعيف مرجوح ولذلك قال الشيخ رحمه الله والقول بأن متوفيك بمعنى مميتك بعيد بل هو قول ضعيف مرجوح ولو صح فهو على ما سيكون في آخر الزمان وذكر التوفي قبل الرافع من باب المقدم والمؤخر ومعناه أنه يأتي بالمقدم ومعناه التأخير وهذا ضرب من ضروب البلاغة الدقيق فيأتي هكذا على هذا النحو من باب المقدم ومعناه التأخير فذكره مقدما وهو في الترتيب مؤخرا يعني عيسى إني متوفيك هذا قدم وحقه التأخير على حسب الحدوث إني متوفيك ورافعك إلي يعني إني رافعك إلي ومتوفيك على أن الوفاة الموت فيكون من باب المقدم ومعناه التأخير لأن الواو لا تقتضي الترتيب أصل ولو كانت تقتضي الترتيب تقتضيه اقتضاء ما صح أن ينقل هذا ومع هذا فهذا قول ضعيف مردود فيها قول رابع لم يذكره الشيخ رحمه الله وهو أن قوله تعالى متوفيك ورافعك من المقدم والمؤخر الذي مرض وتقديره إني رافعك إليه ومتوفيك أي إني رافعك الآن ومميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك فهذا قول الرابع ولكن الشيخ ذكر رحمه الله تعالى القول الثالث أنه وفاة موت مميتك ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موته فهذه وفاة موت وأما وفاة وفاة النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل وأعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ضعف هذا بأنه بعيد تعفيك بمعنى مميتك بعيد لأن عيسى عليه السلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى على أحد القولين وذلك إذا نزل في آخر الزمان ما القول الثاني هذا على أحد القولين هذا قول وهو قبل موت عيسى قبل موت الواحد يعني قبل موت الواحد من أهل الكتاب فما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهودية هذا القول ضعيف ولكن الذي ينصرف إليه التأويل هو وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيس عليه السلام قبل موته عندما ينزل ثم يصير إلى ما قدر الله رب العالمين له من الموت الذي قدر له بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم قال الشيخ الشارك رحمه الله فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما يعني عندنا الآن أربعة أقوال في قوله تعالى إني متوفيك أن ذلك بمعنى التوفية توفية الحق أعيدك إليه فما تستوفي حقك وتتوفى حقك فتقبضه ويرجع إليك هذا قول متوفيك بمعنى منيمك هذا قول يمكن أن يجمع بينه وبين القول الأول وأما متوفيك بمعنى مميتك فهذا ضعيف مرجوح فلا يلتفت إليه القول الرابع أن قوله تعالى متوفيك ورافعك من المقدم والمؤخر وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك هذا لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه ويكون متوفيك هنا بمعنى مميتك بمعنى قبض الوفاة غير أنه يأتي مرتبا فلا حرج إذن هذا لا اشكال فيه ولكن عندما القبض بمعنى توفية الحق والاستعادة والقبض أو التوفية بمعنى الإنامة منيمك فيبقى النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم فيمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه أي أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه ولا منافات بين الأمرين فيمكن الجمع بين هذين القولين القول الرابع لا إشكال فيه القول الثالث ضعيف مرجوح وقوله تعالى ورافعك إلي الشاهدون ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية لإثبات علو الله تبارك وتعالى على مخلوقات فالشاهد فيها وكلها شاهد قوله تعالى ورافعك إليك فإن إلي تفيد الغاية وقوله ورافعك إلي يدل على أن المرفوع إليه كان عالية وهذا يدل على علو الله عز وجل فلو قال قائل المراد رافعك منزلة كما قال الله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين قلنا هذا لا يستقيم لأن رفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية رافعك إلي فهذا رفع جسد وليس برفع منزلة وإن كان رفع الجسد يستلزم رفع المنزلة في هذه الحالة ولكن عندما تأتي معداتا بالحرف فقوله تعالى ورافعك إلي لا تكون إلا للجسد علوم الله عز وجل ينقسم على قسمين علو معنوي وعلو ذاتي فأما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة أي بإجماع أهل البدع وأهل الشنة فأهل البدع يقولون بالعلو المعنوي لله تبارك وتعالى لا ينكره أهل كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عالم علو معنوي وأما العلو الذاتي فيثبته أهل الشنة ولا يثبته أهل البدع يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا وله من العلو هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وأيضا وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان وإنما يطلب العلو إذا ناب الإنسان شيء يتوجه جهة العلو فطرة فطر الله رب العالمين الناس عليه فلله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر سبحانه وتعالى وعلو القهر فله ما ذكر الشيف رحمه الله العلو المعنوي وهو قسمان فالله رب العالمين له علو القهر وله أيضا علو الشأن شبحانه وتعالى مع العلو الذاتي الذي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتي هذا المبحث والذي قبله والذي يأتي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى من المباحث التي تفرق بين أهل السنة وأهل البدع بين أهل السنة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة والذين لا يثبتون لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي له علو الذات وعلو القدر علو الشعي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى علو الذات استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فأما الكتاب فتنوعت دلالته على علو الله تعالى فتارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده وتارة بذكر صعود الأشياء اليه وتارة بكونه في السماء وتنوعت صنوخ الدلالة على علو الله تبارك وتعالى علو ذات فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم وكذلك قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي العالم والفوقية وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون وكذلك نزول الأشياء من مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إن السماء إلى الأرض إن نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك وكذلك صعود الأشياء إليه تعالى مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد وأما كونه في السماء فكمثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فهذه دلالات فلوات وكلها تثبت علو الله تبارك وتعالى فيذكر العلو، يذكر الفوقية، يذكر نزول الأشياء من، يذكر صعود الأشياء إليه، يذكر كونه في السماء سبحانه وتعالى فهذه من دلالات الكتاب العزيز وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره كلها تثبت العلوم الذاتي لله تبارك وتعالى فجاء بذكر العلو والفوقية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى وأما قوله لما ذكر السماوات صلى الله عليه وسلم قال والله فوق العرش وهذا ذكره ابن فزيمة في كتاب التوحيد واللالكائي في شرح السنة والطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحية ورواه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في كتاب العظمة والدارمي في الرج على الجهمية وقال الذهبي في العلو اسناده صحيح، وهذا من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه والله فوق العرش وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فهذا كما ترى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الفعل فمثل رفع إصبعه إلى السماء هو يغطب الناس في أكبر جمع كما روى جابر في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحة في أكبر جمع وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع فإن الصحابة لم يجتمع اجتماعا أكبر من ذلك الجمع إن الذي حج معه صلى الله عليه وسلم بلغ نحو مئة ألف والذين مات عنهم نحو مئة وأربعة وعشرين ألف يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم أنا هل بلغت؟ قالوا نعم أنا هل بلغت؟ قالوا نعم وكان يقول اللهم اشهد يشير إلى السماء بأصبعه وينكتها إلى الناس على هل اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم فكان ينشيرك صلى الله عليه وسلم بالسباحة إلى السماء فهذا من فعله ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء وهذا إثبات للعلو بالفعل وقد ورد هذا متواترا تواترا معنويا فقد ورد فيما يزيد على مئة حديث وواقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه ورفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم فأثبته قولا وثالث وأما التقرير في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالجارية التي يريد أن يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صفها يعني ضربها براحة يده مبسوقة ثم إنه ندم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يأتي بها فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث رواه مسلم وهذه الجارية في مظنة ألا تكون عالمة بشرع الله ولكنها لما سئلت هذا السؤال أين الله أجابت بما لا يجيب به كثير من العلماء نقين في هذا الزمان أين الله يعتبر هذا نوعا من الخروقات التي تحدث في نسيج العقيدة الصحيحة بزعم فإذا قال قائل أين الله يستمتر ويستبشع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أجابت أين الله قالت في السماء أين الله في السماء كما أثبت الله تبارك وتعالى ذلك لنفسه كما مر ذكر ذلك في تلك الدلالات القرآنية ومنها أن الله تبارك وتعالى ذكر كونه في السماء أأمنكم من في السماء أن يخصف بكم الأرض؟ في مواضع ذكر الله رب العالمين ذلك فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة هذه جارية لم تتعلم والغالب على الجوار الجه لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها تعلموا أن ربها في السماء وظلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال أو أنه في كل مكان فالأولون يعبدون عدم والآخرون يعبدون صنم يجعمونه في كل مكان فيضاهئون قول أهل الوحدة وقول أهل الاتحاد والأولون يقولون إنه لا فوق ولا تحت ولا أمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف يعبدون عدم فهذا من أدلة الكتاب والشنة هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان وكذا أروج ملائك قد كل منا بأعمال وهم بدلان يعني يتناوبون فينا أدلة الكتاب والسنة وكذلك من دلالة الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إن قلت كيف أجمعوا كيف أجمعوا دعوة الإجماع عريضة فكيف أجمعوا وما الدليل على إجماعهم إن قلت هذا في إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقيه ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفه هذا إجماع منهم على مدلولها لأنهم يفهمون منها معناها الذي يدل عليه ظاهر اللفظ ولو استشكلوا شيئا لسألوا ولو أنهم وجدوا حرجا لأبان ولو أنهم ظنوا حاشاهم أن ذلك مما يستلزم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه أو أن ذلك يستلزم جعل الله تبارك وتعالى جسما أو حالا في مكان لو أنهم استشكلوا لنقل عنهم ولكن ولا بنت شك ولا حرف فكان هذا إجماعا منهم لأنهم لما أمروها على ظاهرها كذا أخذوها على معناها الذي دلت عليه وأما الكيفية لصفات ربنا تبارك وتعالى فذلك مفوض إلى الله فإمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية الأشياء منه وصعودها إليه يتكرر هذا دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلله ولهذا لما قال شيء الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد في أعظم جمع قط كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إجماع كما ترى وقد قرره شيخ الإسلام في قوله إن السلف مجمعون على ذلك لأنه لم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسيات إليه سبحانه رابعا دلالة العقل لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلم أو في السفر وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقات فلا يكون له حينئذ العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا وهناك تقرير عقلي آخر وهو أن تقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء إذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله لأن كل صفة كمال مطلقة مطلقة فهي ثابتة لله تبارك وتعالى وقولنا مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال فالنوم مثلا نقص ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال ولذلك الإنسان الذي لا ينام هذا نقص فيه لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان معلولا إذا كان عليلا مريضا وكذلك الأكل والشرب هو نقص ولكن عند من يحتاج صفة كمال فيه حتى في الدواب الدواب إذا لم تأكل ولم تشرب فإنها لا تقتنى لا حاجة للإنسان فيها حينئذ وإنما تكون عليلة فهذا كما ترى صفة نقص لا يمكن أن تثبت لله تبارك وتعالى ولكنها في حق المخلوق الذي يعتمد على الطعام والشراب هي صفة كمال فيه فلذلك لا بد أن تقول كل صفة كمال مطلقة لأن هناك ما يسمى بالكمال النسب الذي يكون كمالا في حال دون حال فحينئذ إذا أثبته لله تبارك وتعالى كان نقصا في حال كما أنه كمال في حال وهذا لا يجوز وقد مر تقرير ذلك كثير مثل أن تقول الإنسان عنده صفات نقص مثل التكبر والتعاضم هذا نقص فيه كمال في الله هذا كمال في الله تبارك وتعالى الكبرياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى والعظم صفة من صفات الله تبارك وتعالى والعز صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولكن الإنسان عندما يتصف بهذه الصفات تكون صفات نقص فيه فلا يجوز أن يتصف بها الإنسان وهي صفات كمال لله تبارك وتعالى وفي الوقت ذاته صفات نقص في الإنسان وكذلك ما هو صفة كمال في الإنسان يكون صفة نقص في حق الله تبارك وتعالى كالآكل والشرب والنوم إذن تقول صفة كمال مطلق احترازا من الكمال النسدي الذي يكون كمالا في حال دون حال كالنوم مثلا ولكن مع أنه نقص إلا أنه لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به هو كمال خمسا دلالة الفطر دلالة الفطرة أمر لا ينازع ولا يمكن أن يكابر فيه مكابر على أن الله تبارك وتعالى له صفة علو الذات هذا مما فطر الإنسان عليه الإنسان مفطور على أن الله في السماء ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه، وإنما يأتيك بغتة تتوجه إلى الله رب العالمين بدفع فقلبك حينئذ ينصرك إلى السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض الذين ينكرون علو الذات من الجهمية والأشاعر خاصة هؤلاء عندما تقول لهم عندما تدعون الله تبارك وتعالى ماذا تصدعونها؟ يقولون نرفع الأكف نقول إلى أين؟ نقولون إلى السماء نقول لماذا؟ لماذا ترفعون الأكف إلى السماء؟ ونقول لهم قلوبكم أين تتودى كما سنعيد قصة أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني فطرة فطر الله الناس عليه فحتى الذين ينكرون علو الذات لله رب العالمين لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض عند الدعاء لا يفعلون ذلك هذه الفطرة لا يمكن إنكارها حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء من العجماوات تعرف أن الله في السماء كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه السلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة القوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا ظنا عن سقيات فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم هذا عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيء وأحمد في الزه وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي وقد مر في مطالع شرح الشيخ محمد بن صالح رحمه الله على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فهذا إلهام الفطرين فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فلهم سلوا سلوا العباد قولوا لهم على أي شيء فطركم الله رب العالمين وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فلهم سلوا لهذا تراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو أقروا بهذا لاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصد ويخذل ما لم تعبث بهم شياطين الإنس والجن أقروا بهذا لاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصد ويخذل ومر معنا ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير قال قال محمد بن طاهر حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس واضع بالمعال الجويني فقال الجويني في بعض واضه كان الله على عرش وهو الآن على ما كان عليه على ما كان عليه يعني قبل خلق العرش لم يكن هناك عرش فلم يكن هناك استواء على العرش فيقول منكر الاستواء وهو الآن على ما عليه كان فقال أبو جعفر يا أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يصد فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها وسماه دواء لأن الرجل يقرر بنفي الاستواء عقيدة من وجهة نظره وإذا فهذا ذاؤل عند من لا يأخذ بقوله فقال إذا دلنا ما دمت طبيبا حاذقا ونطاصيا بارعا دلنا على دواء هذه الضرورة حتى نخرج من حدها فقال يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة ولطم على رأسه ونزل وبقي وقت عديد وقال فيما بعد حيارني الهم ذالي ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بتوجه إلى السماء إلى العلوم لا يلتفت يمنة يعني لا يسأل الله تبارك تعالى شيئا وقلبه يتجه يمينا أو يسارا أو ينظر أمامه أو خلفه وإنما يتوجه قلبه إلى الله حتى في أثناء سجوده سبحان ربي الأعلى وهو في حال التسفل لله تبارك وتعالى يعني في حال المذلة وقد وضع أنفه في التراب لله رب العالمين في هذا الحال في هذا الوضع يقول سبحان ربي الأعلى وقلبه يتجه جهة العلوم وهو في السفل يتجه جهة العلوم لأن الله فطر الخلق على ذلك فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذين أنتروا علو الله بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما وهذا ممتنع الفلسفة القرعاء والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما أن نقول أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات ولو جاز هذا أمكن كل شخص لا يريد ما يفضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت له العلو والسلف الصالح أثبت له العلو فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول لا يمكن أن يكون علو ذات لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا من تلك التعلات العليلات ثانيا إن كان ما ذكرتم لازماً يعني يقول يلزم من إثبات العلو لله كذا وكذا كذا فتقول أنت إن كان ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لجوما صحيحا فلنقل به لأن لازم كلام الله ورسوله حق إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يلزم من كلام ولذلك لازم القول ليس بقول إلا في حالات إذا كان من كلام الله أو من كلام رسول الله أو التزمه قائله يعني يقال له يلزم من كلامك كذا وكذا فيقول التزمه وأما إذا قال لا التزمه فلا يلزم به وهذا من العدل والإنصاف في دين الإسلام وإذا كان قد رحل عن الدنيا وقضى ومضى فإننا حينئذ قال ما أنه لا يمكن أن يسأل عن اللازم هل يلتزمه أو لا يلتزمه لا يلزمه به فتأمل في هذا الانصاف العجيب في هذا الدين الكريم فلو كان هذا لازما من كلام الله تبارك وتعالى لن تزمناه إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنا فاسدا لبينه ولكنها لا تستلزم معنا فاسدا ألبك ثالثا تقول ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ قلوا الحد والجسف والتحيز ماذا تريدون؟ أتريدون بالحد أن شيئا من المخلوقات يحيط به تعالى؟ هذا باطل ومنتفن عن الله وليس بلازم من إثبات العلو لله أم تريدون بالحد أن الله بائل من خلقه غير حال فيهم؟ هذا حق من حيث المعنى ولكن لا مطلق لفظة لا نفيا ولا إثبات لعدم ورود ذلك فما هي قاعدة السلب؟ رحمهم الله تعالى حتى عندما تمر تلك الألفاظ التي أحدثها من أتى بعده كالحد والجهد فنقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمريه وقد مر ذلك نقول ماذا تريدون بالجهد لأنها يمكن أن تحمل معنى فاسدا وآخر صالحا وكذلك الحد فنقول ماذا تريدون بالحد ماذا تريدون بالجهد فإن قالوا معنى صحيحا فهذا الذي ذكره الشيء في الحد تريدون أن الله دائم من خلقي غير حال في خلقه ولا شيء من خلقه بحال فيه إن أردت ماذا فادح ولا لا نطلق الحد عليه سبحانه لماذا لا نفيا ولا إثبات لعدم ورود ذلك فإنه لم يرد فلا نخترعه هنا وأما الجسم فنقول ماذا تريدون بالجسم أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد وعروق ولحو ذلك فهذا باطل ومنتف على الله نحن نمتين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به فهذا حق من حيث المعنى لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك أيضا ماذا تريدون بالجسم تريدون الذات التي هي موصوفة بما يليق بها من الصفات تريدون ذلك نحن نثبت هذا ولكن لا نطلق الجسم عليه سبحانه لماذا؟ لأنه لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السالفين من الصالحين من الصحابة والتابعين وحينئذ فلا نطلقه لا في ولا إثباته كذلك نقول في الجه هذا في الحد وهذا في الجهة وهذا بالجسم هل تريدون أن الله له جهة تحيط به؟ هذا باطل وليس بلازم من إثبات علو له أم تريدون جهة علو لا؟ تحيط بالله فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تبارك وتعالى ولذلك لما تكلم العلماء رحمه الله تعالى عن استواء ربنا تبارك وتعالى على العرش وقال من قال هذا يلزم التحيز والجسمية والجسمية والجهة قيلنا والفوقية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم مع استوائه على عرشه مع علو ذاته تبارك وتعالى كل ذلك بأنه ليس فوق العرش كان وجودي فيقال لهم ما تريدون بالجهة تريدون أن الله له جهة تحيط به هذا باطل وليس هذا بلازم من إثبات العلو لله أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله هذا حق لا يصح فيه عن الله تعالى ثم الآية الثانية بل رفعه الله إليه أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل ولم يصلب وهذا محل الشاهد في الآية وكلها شاهد لأن فيه إثبات علو الله على خلقه أن الرفع يكون إلى أعلى بل رفعه الله إليه ولا يكون رفع قدر كما مر لأنها عديت بإله التي هي للغاية وذلك لا يكون إلا للأجسار كما مر ذكر ذلك وبلها هنا للإضراب الإبقالي فأبطل قولهم قبله قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل هذا إضراب إفطال فأبطل ما مر ذكره من كلامهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم فكذبهم الله تعالى بقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا كما قد جاء في القرآن وكذا دع المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أواني وكذا دع المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان أيس بينه وبين الله حجاب. دعاء المظلوم، والشاهد قوله تعالى بره الله إليه، إنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، إذ الرفع إلى شيء يستلزم علوه. الآية الثالثة قوله تعالى إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا إله غيره، يرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب إلى الله وحده لا إلى غيره يصعد يرتفع الكلم الطيب الذكر والتلاوة والدعاء إليه إلى الله عز وجل وحده لا إلى غيره العمل الصالح يرفعه يرفعه الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه عرض الضمير في قوله تعالى يرفعه العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة إليه يصعد يرتفع الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة هذا قول في الآية فإن الكلمة الطيبة لا يقبل إلا مع العمل الصالح فمن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه قال ياس بن معاوية لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام وقال الحسن وقتاده لا يقبل قول إلا بعمله فيرفعه يعني يرفع الكلمة الطيبة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي يرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة عود الضمير هنا فهذا وجه الكلم اسم جمع اسم جمع مفرده كلمة يميز بينه وبين مفرده بالتاء كلم وكلمة وبقر وبقرة فاسم دمع مفرده كلمة وجمع كلمة كلمات والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله كثراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة تصعد إلى الله عز وجل وتصل إلى الله عز وجل والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضا هذا وجه ثاني إليه يصعد الكلم الطيب يرتفع الكلم الطيب إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إليه فالرافع في قوله يرفع الله والمرفوع العمل الصالح وعلى القول الأول المرفوع الكلم الطيب والرافع العمل الصالح فالعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة وعلى الوجه الثاني العمل الصالح يرفعه الله رب العالم قول ثاني في تفسير قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه يرفعه الله تعالى فالكلمات تصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله وهذا يدل على أن الله عالم بذاته لأن الأشياء تصعد إليه وترفع اختار الشيخ القول الثاني والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى وهذا يدل على أن الله عالم بذاته لأن الأشياء تصعد إليه وترفع والآلة الرابعة لما بكر شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات التي تدل على علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله رب العالمين هي قوله تعالى فيما قال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لا كاذبة يا هامان هذا نداء من فرعون لوزيره هامان هامان وزير فرعون ابن لي صرحا الصرح القصر الشامخ المنيف لعلي أبلغ الأسباب جمع سبب أسباب السماوات جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى غيره ما يتوصل به إلى غير من حبل أو سلم أو طريق والمراد هنا الأبواب قال زهير في المعلقة ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام ولو قصد ولو طلب أسباب أي يعني أبواب السماء بسلم والأسبار أيضا الطرق وأما قوله تعالى فأطلع يعني فانظر إليه نظر مشرف عليه فأطلع إلى إله موسى بالنصب على جواب التردي عند الكوفيين فأطلع بالنصب فأطلع هذا النصب على جواب الترجي عند الكوفيين فإنهم يجوزون النصب بعد الفاء في جواب الترجي منع من ذلك البصريون كما هو معلوم أو كما هو غير معلوم وخرجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو ابن فأطلعه فجعلوه جوابا للأمر وقيل ما هو أسهل من هذا أطلع منصوبة بأن مضمره بعد فائز سببية ومر بغير خدش فأطلع إلى إله موسى لا أبنه كاذبة هامان وزير فرعون والأمر بالبناء من فرعون فرعون أمر هامان أن يبني له صرح أي بناء عاليا بعل يبلغ الأسباب أسباب السماوات أي طرق السماء وأبوابها لعلي أبدوه الطرق التي توصل إلى السماء فأطلع إلى إله موسى يعني فانظر إليه وأصل إليه مباشرة لأن موسى قال له إن الله في السماء فموه العون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول لم أجد أحد فيبني له هذا الصرح هذا البناء العالي فيصعد هذا البناء ثم ينزل يقول لم أجد أحد أتكذبونني؟ حاشا هو كافر فقط فعدالته كما ترى فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول لم أجد أحد ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم يقول إن موسى قال إن إلهاء في السماء جعلونا نرقى لنراه تهكما فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة يبقى عندنا أنه أخبره أن الله في السماء ففرعون قد أخبر أن الله في السماء فرعون وأي كان، فقد قال وإني لأظنه لا كاذبا للتمويه على قوم وإلا فهو يعلم أنه صاد وقد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فقد علم ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر فلم يقل ما علم بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد و القسم لقد اللام هي اللام الموطئه للقسم فاتى باللام وبقد وبالقسم لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر والله عز وجل يقول في ايه اخرى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو والشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء فيكون علو الله تعالى ذاتياً قد جاءت به الشرائع السابقة وقد بلغه فرعون وقومه ويجحده من يجحده ممن ينتمي إلى القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم